أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَابُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهَا بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ سَنَسْتَدْبِرُ بِأَعْرِضِ أَمْ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ أَمْ مُلْحِقٌ بَل لَّا يُوقِعُونَ أَمْ إِنَّ بَغْمَ خَزَا أُمُّ الْمُصَايِطِ يَوْمَ أَمَلَغُمْ سُلَّمِي يَسْمَعُونَ فِيهِ فَنِيَ تِيمُ أم له البنات ولكم البنون